يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نقفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرح fənmə nəşəə ilə əcəl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 فإن أصابه خير نقما ان به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه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 وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن 129-الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 120-إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 121-إن الله على كل شيء شهيد 122-ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 123-والشمس والقمر والجبال والشباب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 هذا الفريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولبن ولباسهم فيها حرير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 وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ نِظَامٍ وَعَلَى كُلِّ نِظَامٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السماء فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن الأنعام الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعا ِّمَ الصَّوَامِع وَبع وَصَواتُ وَمسجدِد يُذْكَو فيِي هَسمُ الله وَمسجدد يُذْكَر فيِي هَسمُ اللهَّهِ كَثيا وَلا يَصُرًا الله النصُرهُ الله إن اللهَّه نلَقَ عزي الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَذِكْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا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 لهم مغفره لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك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 الْمُنْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ دَرَجَاتٍ ۗ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ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 وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغلي الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء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 وَيعبُدونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَم يُونَزِل بهِه سُ الْقَونَم وَماَا لَسَدَهُم بِييلْ وَماَا لِّودِ مِينَ منِن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 وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ الضير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا كعوا اسجدوا وعبدو ربكم وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ لَكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس